الذين يأكلون الذبى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسر انهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ لِمَا يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّفَآقَ وَيُمِصُّ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ كَفَّارٍ Altyazı وأقاموا الصلاة وآتوا لهم أجرهم عند رفا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم وإن كان ذو رسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم سَنفْتَحُ وَهُمْ لَا